قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثارٌ من علم أو أثارٌ من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من من يدعون من ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا سُلَى عليهم آياتنا بينت قال الذين كفروا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 فآمَنَ وَاسْتَجَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذ لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كتاب نصدق لسان عربيا ليُذِّرَ الذين ظلموا ليُذِّرَ الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء كأصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثة شهرا حتى إذا بلوا أشدّه وبلوا أربعين سنة قال رَبِّ أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحة وأن أعمل صالحة ترضاه وأصلحني في ذريتي.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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه من الأحطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه, فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قم يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا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 وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أ يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه ولم يعيب خلقه بقادر على أن يحيي الموتى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 حتى إذا أدخلتمهم فشد الوثاق فإنما منا فإنما منا بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل ببعض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 أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بيته يربه كمن زين له سوء عمل كمن زين له سوء عمله, عمله واتبع اهواء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آفن وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين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 والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوىهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بؤتة فقد جاء فقد جاء أشراقها لهم إذا جاءتهم ذكرائهم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 فإذا أنزلت سورة حكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظر المغشى ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعته وقول معروف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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَذَرُفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ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 وشق الرسول من بعد ما تبين لهم الغداء لن يضر الله شيئاً لن يضر الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم.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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اللهم انير بالله ونسمئ عليهم دَائِرَةُ السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساء نصير ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما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 وَإِذْ قِيلَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بَغِيًّا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 أُلِّي المُخَلِّفينَ بِنَ الأعرابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُلِيبَسِينَ شَدِيدِينَ تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا نُعْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا